Book two Osamdeset i dva Ithnani wa thamanun Prošlost dva Almadji ithnain Jesi li morao هل كان عليك أن تست الاصاف هل قد توش عليك أن تستع الاصاف الدكت هل كان عليك أن تستع الطبيب هل قد توش عليك؟ انت تستدعي الطبيب يسلي موراو مورالا زвати policiju هل كان عليك أن تستدعي الشرطه هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطه имате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 كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك خريطه المدينة كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطه المدينه كانت لا تزال معي منذ لحظات da li je došao na vrijeme? On nije mogao doći na vrijeme. Hel jaa fil mauid? Lam jastatea an jauti fil mauid. Hel Je li pronašao put? On nije mogao pronaći put. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Dalita je on هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Zašto nisi mogao, mogla, doći na vrijeme? Limadza lam tastate'a an t'aeti fi'almauđed? Zašto nisi mogao, mogla, pronaći put? Limadza lam tastate'a an t'ajida tariq? Zašto ga nisi mogao, mogla razumjeti Limada lam an Limada lam an Ja nisam mogao, mogla doći na vrijeme, jer nije bilo autobusa.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 لاني ما كان معي خريطه المدينه لم استطع أن أجد الطريق لاني ما كان معي خريطه المدينة. ياجا نسام موغا لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا لم أستطيع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا ياسم الم ملة أوزات تاكسي لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيرة أجررى لقد توجب علي أن أخذ تاكسي ياسم الممرلة ك. Plan Grada Lقد kan aliya an ashtari kharita'ta almadina Lقد tawajjab aliya an ashtari kharita'ta Yasam Morao Morala isključiti radio. Lقد kan aliya an ashtari kharita'ta almadina Lقد tawajjab aliya an